sama e مقامك يا سيد محمد تهبت مقامك لك يشهد وجودك يطيبك صبرك وطاعت امامك بمن <ضمان> جنة دخول <خلوف> والله من <ضمان> جنة دخولك <خلوف> يا سيد محمد تهبت مقامك يا سيدي محمدي بهبت مقامك إليك يشهد وجودك يقينك صبرك وطاعة إمامك ضمن جنة خلودك سلامة دينك وخط التزامك سلامة دينك وخط التزامك ولكلاص وجهودك فرض شخصيك على الناس احترامك وفي تبكي العفوله وفي تبكي العف ياك قرانك شعورك ويرت لليزورك قرانك شعورك I'm not ولا أك عباسب <تصفيق> على خري الزمان على <تصفيق> ذرية الزهراء سيسعي بصافر ميثي <تصفيق> يا عمي يا سبع الدجية للحال قدرك يا سبع الدجية للحال قدرك يا بانبيئة النجابة اذا شكا يجا يزور قبرك اذا شكا يجا يزور قبرك يدق الكف باب عمي قبل ما يشتكي الحال ويخبرك قبل ما يشتكي الحال ويخبرك لا ترجع جاب تقل لحاجتك مقضي يا بشرك تقل لحاجتك مقضي بشرك من تسمع حتابة من تسمع حتابة من نور الإمامة ظهرت لك كرامة يعني من نور الإمامة ظهرت لك كرامة يدعى لاما بعدابك على مر الزمان فام يا بن عاشر العترة اخوك العسكري والمهدي نجله تصير الدنيا بمرات تسيخ الدنيا يا با ايه حيدر علي الكرار عدله عادل حيدر علي يا عدله وعلي تميز بقبره نسب أصلك فلا موجود مثلك غصن من أهل الشجرة غصن من أهل الشجرة فقرك بانتسابك لليسأل جوابك فقرك بانتسابك لليسأل جوابك باب الحاجة بابك شيد dors of blackkt experiences ma صفاتك نهلت الجود منهم وفائك يشهد بصيرة حياتك نعم منك يا بينهم نعم سبيل ذاتهم بالدنيا ذاتك سبيل ذاتهم بالدنيا ذاتك دليل الضال عنهم مذال التقوى وبسعد وفاتك مذال التقوى وبسعد وفاتك عليك السادح حزنهم عليه السادح حزنهم فلا يمنع رحيلك طلب من يجي لك فلا رحي لك طلب من يجي واللي يعتني لك يشهد عن بقائك على خر الزمان على عمي علي علي اهل الدراية يا رايك مجده يا رايك مجده امامي وحضرتك روضة هداية امامي وحضرتك روضة هداية ما خاب القصده بلد مفتخ ريال بيك الكفاية بلد مفتخره يا بك الكفه يا هبه بلدها يا هبه بلدها بمزارك محروس بجوارك مفتخره بمزارك محروس بجوارك دار العزه دا Ma'mur roziyak halar اسمع عرفا بغدر بغ بن العباس مع عرفا بغدر بغ مشهود بظلمها وجودك شافتها اصبح يضدها دست لك سمها دست لك سمها اي ابن العباس معروفة بغدرغة مشهودة بظلمها وجودك شافتة أصبح يضدها دست إلك سمها دست إلك سمها يا ابن العادة عندك خبرها هدم بغتك صنعها يا ابن الهدى وين عندك خبرها هدم بختك صنمها بعد لا ظلت ولا ظل اثرها بعد لا ظلت عدل قالوا ميه حقهم امتد عدل قالوا ميه اعداء الرساله يثيرون الفتن والطعن فيا يثيرون الفتن والطعن فيا هلا اصحاب حبيب علي حامل حميه حجر صاحب علي. حامل Yeah. عبر ولا على اصحاب سبلا اي صاحب علي حامل حامي تنال على نطلع تنال نعيش انتماء خل نسمع نداءه نعيش انتماء